أبداً ما أبقيتنا وجعله الوارث مِنَّا.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 وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار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 أقنت لاأوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك و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 اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم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 اللهم أبرم لهذه الأمة امرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك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 وارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم انت الله لا انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الوفاء ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا الله لا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرط اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد